بِالْخَيْرِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۖ فَالْفُقَرَاءُ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ مَجْنُونًا يَحْسَبُهُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا وَماَا تُحِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللهَّه بِِ عَليِيم الذيذ رَحِقُونَ أَنْ وَلَهُم بِالَّْلِ وََّهَارِسِ الرَّو وَعَلَ لِيَةَ فَلَهُم أَجرُضُم فَلَهُمْ أَجرُْهُم غدَ رَبِّهِم وَلَا خَوْفٌُ عليهم ولا هم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخذبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء يَوْمَئِذٍ مِن رَّبِّهِ فَانْتَغَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ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 لَكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أن لا ترتابوا ألا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ألا تَكْتُبُوهَا وَاشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ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 اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام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 ورده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الألهار خالدين فيها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 فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَدْعُونَ بِآيَاتِ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 قل اللهم مالك الملك تقتل ملك من تشاء وتنزع الملك بمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إن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 وَه وَبَنَهُ أَمَدَ فَغدَا وَيحَذِّر كُ الله نَفسَه والله رَهُكُم بالِالبادَ قُلإِكُ تُم تُحّونَ الله فَتَّبِون يُحببكُم الله وَيَأْفك زُنوبَكم واللههُ غَفُور الرَّحيم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 لُرِيَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتْ مَرْأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أنت العليم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 فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحرام وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله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 فَنَادَتْ خَلَائِقُ الْمَلَائِكَةِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى أَنَّ اللَّهَ الله بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وسيدا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 فذ قالَالَة المَنائِكَةُ ييا مَريَمُ إِ الله يُبَشركِ بِكَلِمَةِ مِن ح اسمُغُمَسحُ رسَابَنُ مَرّيمَ وَوجهَا وَوجهَا فيِي الُّنْييا والآخرَِةِ وَمِنَ المُقََبين وَيُكَلِّم النَّاسَ فيِي المَهْد وَكَهْلَ وَبِنَ الصَّالِحين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 وَمُطَهِكَ منِنَ الَّذيرَ كَفَروا وَجاعِلَّذينَاتَّبَروا كَذَووقَ الذيذلَ كَذَروا إ يَوْ مِن قِيامَ تَُّ إلََ نَرجِركُمْ فَأحكُم بَينَكُم في مَاكُ تُْ في تَ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 يَأْنِي كُنْتُ نُوحُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ خَلَقَهُ مِنْ تراب ثم قال له الحق من ربك فلا تثقوا من المنتظرين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع ابناءنا وانا وابناءكم ونساء انا ونساكم وفسنا وفسكم ثم نبتئل ثم نبتئل فنجعل لعنه الله على الكاذبين ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ